يا بَنَا نَحْمِلُهُ فَإِنْ أَضَعْنَا لَكُمْ فَاتُهُنَّ أُجُورُهُنَّ كَمَنْ بَيْنَ قُمْ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيِّن مِّنْ أَمْرٍ I said a uh -huh. لِيُخْرِجَ الْجَنَّاتِ مِنَ النُّوْرِ مَنُوحُ الصَّالِحَاتِ مِنَ النُّوْرِ مَا كَانَ يُدْخِلُ غُثَّ نَاتِتَ تَجْمِيعًا مِنَ التِّغْرِ أَبَدًا خَالِدِينَ فِي غَافِقًا 11 12 يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قير